Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur Anfusina wa min seiyyat A'amalina Min yahdihi Allahum Fala muzillah lah Waman yudlil fala haadya Lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wohdahu la shariqa Lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasooluh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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا عند قول مصنف رحمه الله تبارك وتعالى في البيت السابع والعشرين ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع هذه قاعدة معروفة مشهورة عند أهل العلم ودائما ما يعبرون عنها بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا ما قرأت في كلامهم ونظرت في تأصيلاتهم وتقعيداتهم وتقريراتهم تجدهم ينصون على انه يثبت على ان هذا الحكم كذا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فلو نظرت الى الحكم من حيث الاستقلال فانك قد لا تجيز هذا الحكم او هذا الشيء ولكن لكونه لم يكن مستقلا وإنما كان تابعا فإنك تنظر له بنظر آخر ومما يذكره أهل العلم من الأمثلة على هذه الصورة بيع المجهول ما حكمه في الشر لا يجوز بيع الشيء المجهول لا يجوز لا بد من العلم به أو بصفته فلو أن إنسانا أراد أن يشتري بيتا أساسات هذا البيت بالنسبة له مجهولة أم معلومة؟ مجهولة هل يستطيع أن يأمرهم أن يحفروا حتى ينظر في تلك الأساسات؟ لا يستطيع ولأجل هذا يقولون العلماء في مثل هذا البيع بالجواز استدلالا بهذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا صورة أخرى هل للمرء أن يصلي عن غيره ابتداء واستقلالا تريد أن تصلي ركعتين عن أبيك أو عن أمك أو عن جدتك إلى غير ذلك هل هذا مشروع؟ غير مشروع لو أنك حجشت عن أمك لبيك اللهم حجة عن أمي وذهبت إلى مكة وطفت بالبيت سبعا ثم بعد أن فرغت من الطواف ماذا تفعل؟ تصلي ماذا؟ ركعتي الطواف تصليها عمن؟ عن, عن نفسك عن هذا الذي حيشت أو اعتمرت عنه؟ صلي عن هذا الذي حججت واعتمرت عنه هنا يقال ماذا يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ما حكم أكل الحشرات ها لا يجوز لا يجوز أكلها لو اشتريت فاكهة ألا تجد في بعضها شيء من الحشرات ويكون أنت قد أكلت هل يقال أنك أكلت أمرا محرما؟ لا يقال هذا لماذا؟ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً وهكذا تجد صوراً كثيرة في أبواب الفقه تجد حكم الأصل شيء وحكم الشيء التابع لغيره شيء آخر وما ينص عليه أهل العلم بقولهم يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام عند أبي داوود وغيره إنه لا يعذي بالنار إلا رب النار وهذا أمر متقرر أليس كذلك لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بن النظير ألا يوجد في تلكم أو في ذلكم النخيل شيء من الطيور أو الحشرات ونحو ذلك، في الغالب أنه يوجد في مثل هذه الأشجار، أشجار النخيل، أمثال هذه الحشرات، وقد يكون هناك طيور، لكن ما حكم هذا الذي حصلها من التحريق؟ لا محظور فيه ولا إثم على فاعله. لماذا؟ لأنه لم يقصد هذا ابتداءا، وإنما جاء، وإنما جاء تبعا، وقد قام إجماع أهل العلم على هذه القاعدة، حكاه السيوطي وغيره. هل للنساء هل للنساء شهادة؟ هل للنساء شهادة؟ هل النساء, النساء محل الشهادة؟ الأصل لا. الأصل لا. لكن لو جاءت امرأة تشهد أنها أرضعت هذه المرأة وزوجها. هل يؤخذ بشهادتها أم لا أو أرضعت هذه المرأة وهذا الذي تقدم لخطبتها رجل تقدم إلى خطبة مرأة وحصلت الموافقة ولعلهم بدأوا في إغراءات العقد أو تزوج بها ولهم ولد جاءت امرأة معروفة عندهم وقالت إني قد أرضعت فلان وفلانة هل تقبل شهادتها أم لا تقبل شهادتها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال رحمه الله تبارك وتعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وهذه إحدى القواعد الكبرى وهي العادة محكمة والمراد بالعادة ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمه ما يستقر في النفوس من الأمور المكررة المعقولة عند الطباع السليمه فالعرف والعادة معمول بها إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد إذا أمر الشارع أو نص على حكم شيء فإما أن ينص على حده وإما أن ينص فإذا نص على حده فالواجب لزوم ما جاء في النص الشرعي وأما إذا لم يحد من الشارع فالعادة محكمة والعرف مقدم مثال ذلك قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف وقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن ماذا ها نعم هل حد الشارع حدا لهذا المعروف الذي يكون بين الرجل وزوجه لم يحد ولهذا كل ما دخل في هذا يكون كل ما دخل في باب المعروف فإنه قد جاء به الشرع لأن الله آمر به على جهة على جهة العموم ولم يحد حدا لذلك وليجل اختلف أهل هذا اختلف أهل العلم هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أم لا بعض أهل العلم لا يرى أنه يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها قال لم يرد في نص الشارعي ما يدل على هذا وأن حقه في الفراش وأنما دفع وإنما استحل به الفرج فإذا ما نظرنا في النصوص الشرعية الأخرى لا نجد شيئا في هذا فذهب المحققون من أهل العلم إلى ما كان عليه العادة والعرف عند أهل كل مكان فقالوا إن كانت مثلها يخدم فلا تخدم إن كان مثلها يخدم فلا تخدم وإلا فلا وإلا فلا لأن هذا هو ما جرى عليه عرف الناس وجرت عليه عادتهم أن المرأة تقوم بأمر زوجها ومعلوم ما كان يفعله الصحابيات رضوان الله عليهم من خدمة من خدمتهن لأزواجهن، بل الأمر كان يتعدى حتى في خارج البيت، حتى أو كمثل زوجي كمثل زوج سعد كمثل زوجة سعد رضي الله عنه. إذا والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ويدخل في هذا أبواب كثيرة وتدخل صور كثيرة في هذا الباب. ففي البيع والشراء وفي النكاح ونحوه في العقود هل يشترط أن يقوله بعني ويقوله بعتك واشتريت أم لا وهل يشترط أن يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت حتى يتم العقد أم لا إلى غير ذلك من العقود الناظر في نصوص الشر يجد أنها لم تأتي بلفظ محدد في هذه الأبواب ولهذا ما تعرف عليه الناس أنه بيع وشراء وأنه عقد وفيه قبول وإيجاب وغير ذلك فإنه يصح به العقد فإنه يصح به العقد بل في بعض الحاجيات قد يشتري المرء شيئا ولا يتكلم بكلمة ليس كذلك لا يتكلم بكلمة وإنه مباشرة يدفع المبلغ ويأخذ الشيء، ولا يكون بينهما لفظ البيع ولا لفظ الشراء وهذا كله مما جرت به وجرت عليه عاداته الناس فالعادة محكمة العادة محكمة والعرف معمول به ومقدم الله جل وعلا أمر بقصر الصلاة عند الضرب في الأرض أليس كذلك هل حد الشارع حدًا للمسافة التي تقصر فيها الصلاة لم يحد حدا فيرجع فيه للعرف كل ما عده الناس سفرا يكون ماذا يكون سفرا ويشرع للمرء فيه أن يترخص برخص السفر وما لم يعده الناس سفرا فلا عبرة به فلا عبرة به ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: "مُعاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما حرمانه". هذه قاعدة هذه قاعدة مشهورة يعبرون عنها بقولهم: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه". وهذه قاعدة عامة في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحريرة فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كما قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما يحرمانه هل الولد يمنع من ميراث أبيه في بعض الصور أم لا؟ هل الولد يمنع من ميراث أبيه أم لا؟ وهل المرأة المطلقة تمنع من مراث زوجها أم لا أحسن في بعض الصور يمنع والمرأة المطلقة في بعض الصور لا تمنع أما الولد فيمنع من مراث أبيه متى إذا قتل أبه استعجالا للورث والتركة وكذلك الأب إذا قتل ابنه وهكذا وقد نص أهل العلم على أنه من استعجل الشيء قبل أوان عوقبه بحرمانه كذلك المرأة التي طلقها زوجها في مرض الوفاة لا في حال الصحة طلقها زوجها في مرض الوفاة. وجاءت العدة وانتهت ثم مات هل ترث هذه المرأة أم لا ترث لأنه لم يطلقها في حال الصحة إنما أراد بها ماذا المنع من الميراث ولا عبرة بهذا من استعجل الشيء قبل آوان عوقبه بحرمانه، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى إن أت التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل هذه قاعدة أصولية. عند أهل أصول الفقه متعلقة بالنهي فهل النهي يقتضي الفساد أم لا مسألة عندهم ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا كل ما نهي عنه فهو فاسد. فمن توضأ بماء مغصوب فصلاته باطلة. ومن صلى في أرض مغصوبة فصلاته باطلة. ومن صلى وعليه عمامة عليه عمامة من حرير فصلاته باطلة. وذهب آخرون إلى التفصيل. قالوا النهي إما أن يعود إلى ذات العبادة وإما أن يعود إلى شرطها وإما أن تعود إلى أمر خارج عنها لا تعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها مثال ذلك ما حكم صلاة الرغائب ما حكم صلاة الرغائب تعرفونها ها ها التي في شهر رجب قال اخوكم لا يجوز لماذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عما ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحكم العام متضمن للنهي عن المحدثات والبدع. فهنا النهي يعود إلى ماذا؟ إلى نفس العبادة جاء بعبادة غير مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلى في أوقات أليس كذلك ما حكم الصلاة في هذه الأوقات المنهية عنها الصحيح أنها باطلة ما لم يكن ذات سبب على أصحي أقوال أهل العلم كذلك إذا عاد النهي إلى إلى شرط من شروط العبادة فإنه يبطلها كما ذكرنا من الصلاة في الأوقات المنهية والصوم يوم العيد في يوم العيد وتقطية العورة بحرير يعني يلبس إزارا من الحرير. يستر به عورته حتى يصلي فهذا محظور وصلاته باطلة لكن إذا عاد النهي إلى أمر خارج عنها كمن يصلي في أرض مغصوبة فأما لا يعود الأمر إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط من شروطها. كذلك من توضأ بمال من توضأ بماء مغصوب. ما حكم وضوءه؟ صحيح مع الإثم لأن الجهة مفكّه في أصح أقوالي أهل العلم في أصح أقوالي أهل العلم نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى أو توضأ في إناء ذهب أو في إناء فضة إلى غير ذلك أو كانت عليه عمامه من حرير هذا كله لا يؤثر في صحة الصلاة لكن يلحقه الإثم لارتكابه المحظور قال رحمه الله ومُتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن هذه هي نص عليها الفقهاء بقولهم من أتلف شيئا لأذاه له لم يضمن من أتلف شيئا لأذاه له لم يضمن فلو مثلا صال عليك حيوان أو إنسان فإنك تدفعه شيئا فشيئا فوصلت إلى أن قتلته Hal ia akan mengambil dari anda seperti gambar ini? Tidak. Tidak ada jaminan untuk itu. قاعدة أخرى فيها تلحق بهذه القاعدة من أتلف لدفع أذاه به أنظر الأولى من أتلف لدفع أذاه له لا يضمن أما الأخرى من أتلف لدفع أذاه به فإنه يضمن مثال ذلك لو أن محرما اضطر إلى قتل حيوان حتى يأكله وهو محرم عليه الصيد حال الإحرام لكن لما كان ثمة ضرورة وأراد أن يقوم بنفسه وأن يدفع هذا الأذى عنه فله في مثل هذه الصورة أن يفعل هذا الفعل لكن يضمن إن كان له مثل يأتي بمثله وإلا يأتي بثمنه علمه معروف تفصيلا عند الفقهاء في هذا الباب ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وَأَلْتُفِيدُ الْكُلَّ فِي الْعُمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفِيِّ تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهِيِ كَذَاكَ مَنْ وَمَاتُوا فِي دَانِ مَعَن كُلَّ الْعُمُومِ يَأْوُخِيَ فَاسْمَعَ وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذِ يُضَافُ فَفَفْهَمْهُ دِيتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ هذه كلها متعلقة بالنحو ولها ارتباط وثيق وصلة قوية بمسائل أصول الفقه أو بمسائل أصول الفقه في أبواب العموم والخصوص وأبواب الإطلاق والتقييد يقول لك وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم الألف واللام أو أل على خلاف في التعبير عند النحويين بعضهم يقول ألف واللام وبعضهم يقول أل إذا دخلت على الجمع أو على لفظ مفرد أفادت الاستغراق والعموم أما الأول إذا دخلت على لفظ مفرد كما في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إنسان جمع ولا مفرد مفرد لما دخلت عليه الافادة الاستغراق ولأجل هذا يصح أن تأخذ الألف واللا متضع مكانها لفظة كل والعصر إن كل إنسان في خسر وهذا هو قول الشارح وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليمي ومن أمثلة كذلك دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله جل وعلا وعلى صفاته وهذا باب عظيم عليم مفرد كما قال هنا العليم دخلت عليه الألف واللام فهو بكل شيء عليم جل وعلا تبارك وتعالى بصير سميع السميع البصير الحفيظ القدير وهذا باب عظيم جد عظيم بأن تعرف أن هذه الأسماء الحسنا والصفات العليا تكون عامة تشمل كل شيء قد قال العلامة السعدي رحمه الله لو لم يكن في هذه القاعدة إلا فقه هذا الباب لكفى به شرفا لماذا؟ لأنك به تتعرف على عظمة الله جل وعلا وعلى كبير قدرته وعظيم جلاله وجماله جل وجل وعلى، وأما دخول ال على الجمع كقوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم ناس جمع، أليس كذلك؟ ودخول الألف واللام عليها. يفيد جميع الناس وهكذا إنما المشركون نجس فدخول الألف واللام في الجمع يفيد العموم ويدخل فيه كل مشرك ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي النكرة لها أحوال إما أن تأتي في سياق الشر أو في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الإثبات النفي معدلاً النكرة تأتي في سياقات إما في سياق الشرط وإما في سياق ماذا الإثبات وإما في سياق النفي وإما في سياق النهي ألا هنا رحمه الله تبارك وتعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي القاعدة أن النكر في سياق النفي أو النهي تفيد العموم مثال ذلك قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قوله شيئا في سياق ماذا ها في سياق النفي فتعم الشركه كبيره وصغيره ان الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم إله نكر في سياق ماذا؟ النفي فتعم كل إله سواء في السماء أو في الأرض فتنفى عنه صفة الألوهية لا إله فكل مألوه ما في السماء أو في الأرض تُسلب منه هذه الصفة وتثبت لمن؟ لله جل وعلا إلا هو لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك قال جل وعلا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أحدا هنا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد وأي أحد فما تدعو إلا الله جل في علاه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عملا هنا نكره في سياق آه في سياق الشرب فتعم أي عمل أي عمل يكون على غير الهدي النبوي، فإنه يكون مردودا. النكره في سياق الشرط النكره في سياق الإثبات. قبل هذا نكرة في سياق الاستفهام ماذا تفيد تفيد العموم قال جل وعلا أإله مع الله نكر في سياق الاستفهام فتفيد فتفيد العموم، وأما النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تفيد العموم، وإنما تفيق وإنما تفيد الإطلاق. وفرق بين العام وبين وبين المطلق فرق بين العام وبين المطلق ويفرق بينهما أهل العلم بأن العام عمومه شمولي و Al-Qas, عمومه بدلي. Kakaulih jil-wa-ala Fihah ayinun jariya. عين هنا نكرة في سياق الإثبات فهذه لا تفيد العموم وإنما هي جنس وإنما هي جنس نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى كذاك من وما تفيدان معا كل نعم كل العموم يا أخي فاسمعا من وما تفيدان العموم كما قال رحمه الله تبارك وتعالى وهذه قاعدة عظيمة نافعة لك يا رعاك الله تنتفع بها كثيرا عندما تقرأ في كتاب الله جل وعلا وعندما كذلك تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من هنا تفيد ماذا العموم أي أحد يعمل مثقال ذرة من الخير سيجد خيرا بإذن الله وأي أحد أو كل أحد يعمل مثقال ذرة من شر سيجد شرا فإن الله حكم عدل جل وعلى وكذلك جاء في قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فقوله جل وعلا من عامل صالحا من هنا تفيد العموم كل أحد يعمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يتحصل على هذا الثواب الجزيل وهذا الفضل العظيم من رب العالمين كذلك قوله جل وعلا في الحديث القدسي لما نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا يقول الرب تبارك وتعالى من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أليس كذلك هنا من هل هناك أناس معينين هل هناك أناس معينون أم كل من يدعو ربه جل وعلا في هذا الوقت وكل من يسأو ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت وكل من يستغفر ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت يدخل في هذا الوقت؟ الأمر أن كل من دعا واستغفر وسأل في هذا الوقت يدخل في هذا لأن من من هنا تفيد العموم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتا فهي له، من أحيا أرضا ميتا فهي له. هل هذا الحكم خاص بزيد أو عبيد أو بخالد أو عمر أو سعد؟ تشمل كل من أحيى أرضا ميتة نعم قال وما كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا ما كقوله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد كل الذي عندكم ينفد وما عند الله باق كل الذي عند الله باق جل وعلا وقال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي كل ما في السماء وكل ما في الأرض فهو لله جل وعلا فهو لله تبارك وتعالى نعم قال ومثله المفرد إذ يضاف ففهمه ديت الرشد ما يضاف المفرد المضاف يعم عموم الجميع ويستغرق جميع المعنى مثال ذلك وأما بنعمة ربك فحدث نعمة مفرد ولا جم مفرد لكنها أضيفت نعم إلى الرب جل وعلا فعند فالمفرد عند الإضافة يا عم فيشمل جميع النعم وأما بنعمة ربك فحدث سواء النعم الدينية أو النعم الدنيوية النعم قسمان نعم دينية كما في قوله جل وعلا وأتممت عليكم نعمتي نعمة الدين ونعم دنيوية فهنا المفرد نعمة أضيفت إلى الرب جل وعلا فتعم جميع النعم كذلك في قوله جل وعلا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وفي قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر مفرد وهو مضاف أليس كذلك؟ فيعم كل أمر من أوامر الشر من أوامر الله جل في علاه وهذا تحذير شديد ووعيد عظيم من ربنا جل وعلا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم بعد هذا انتقل إلى بيت آخر قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والعمل كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة عظيمة وهي متعلقة بالأحكام. ومتى تنزل على الأعيان؟ قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع مثال ذلك الحكم بالكفر على معين هذا المعين ثبت إسلامه بيقين فوقع في فعل كفري مثال ذلك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهل نحكم عليه بالكفر مباشرة؟ أم ماذا ها لا نحكم عليه بالكفر ابتداء وإنما لا بد أن ننظر إلى الشروط وأن ننظر إلى الموانع فإذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع يحكم عليه حين ذاك بالكفر ولأجل هذا هذا الرجل كما جاء في الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام عنه ها أرفع الصوت بقى يعني بقى انا أتعجب يعني المشاركة الإخوة يهمسون بها همسا لما هذا يعني نحن في مجلس الدرس نستفيد جميعا وإذا حصل الخطأ مني أو من الذي يريد أن يجاوب فإن الخطأ يصحح ها أخطأ من شدة الفرح فصار الخطأ مانعا من موانع التكفير ولا بد من القصد Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kanan yastamu Libad Al-Jawari Wahunna yakunna wafina nabi Ya'lamu maafi ghadin Maafi khadin Maafikmu Hada Halil nabi sallallahu Alayhi wa sallam ya'lamu سالكم هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجواري او اغلض عليهن في القول او شدد في النكير عليهم ام ماذا؟ قال لهن دعي هذا دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين أخطأنا أخطأنا في قولهن فأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك هذا وإلا أن تقول بما كانت تقوله قبل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن تكفير المعين موقوف على أن تبلغه على أن تبلغه الحجة النبوية إذا. تحقق الشروط وانتفاء الموانع لا بد منه عند الحكم على المعين وهذا هو الذي أراده الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع كذلك مما ضرب له من الأمثلة رحمه الله تبارك وتعالى التوحيد لا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يحصل شروطه وينفي موانعه قال فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به وأما الذي على الجوارح في للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والبعتنا قال هذه شروطه وأما موانعه فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها وج وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية طيب قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل ومن أ... نعم ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل من أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه من أدى ما عليه وجب لهم ما جعل له عليه هذا معنى البيت قال ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل وقد جاء ما يدل على هذه القاعدة في نصوص الشر وهي كثيرة جد كثيرة فكل من طلب منه فعل شيء وقام بأداء هذا الشيء فيجب أن يدفع له ما وعد به وما جعل له فلو أنك استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا أو ليبني لك بيتا او غير ذلك وقام بما عليه فيجب أن تدفع ما تم الاتفاق عليه هذا هو معنى هذا البيت وقال ومن ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فمن أتى بالعمل الصالح وكان مؤمنا حق الإيمان استحق هذا استحق هذا الثواب أليس كذلك؟ كذلك في قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره اذا من حصلت منه المشاقه للرسول صلى الله عليه وسلم وقد تبين له الهدى أما قبل البيان فهو معذور إن شاء الله لأن الله جل وعلا جعل هذا قيدا من بعد ما تبين له الهدى استحق هذا الوعيد استحق هذا الوعيد ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشرا ليست فقط صورته محصورة فيما قد ذكرناه في أولي الأمر ولكننا ذكرناها لأنها يعني مشهورة عند الناس وقد جاء في الحديث أد الأجرة أجره قبل أن يجف عرقه عرقه قبل أن يجف عرقه قال ويفعل البعض من المأموري شق فعل سائر المأموري هذه قاعدة عظيمة هذه القاعدة ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور متق... هذه قاعدة أصولية متعلقة بباب الأمر ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور الأمر يشمل أمر الإيجاب أمر الاستحباب فبعض الناس إذا أمر بأمر فإنه لا يستطيع أن يأتي ببعض هذا الأمر فهل يقال له أترك هذا كله أم ائتي بما تستطيع ائتي بما بما تستطيع عمران رضي الله عنه ما استطاع أن يصلي قائما هل أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أم ماذا قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا معنى ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور وقد جاء في الحديث وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لأنه مبني على ماذا باب المأمورات على على الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما باب المنهيات فليس للاستطاعة فيه مدخل نعم قد يكون للهوى والعادة والشهوة مدخل أما الاستطاعة فلا دخل لها في باب المنهيات ولأجل هذا جاء في الشر وإذا نهيتكم عن شيء ماذا ها لا ها في المنهيات فأتوا منهما استطعتم ها لا ما في باس فاجتنبوا المنهيات غير المأمورات المأمورات مكلفة بالاستطاعة وأما المنهيات فيجب أن تجتنب نعم قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور وكلما نشى وكل عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون هذه قاعدة كذلك مهمة وهي قاعدة عظيمة متعلقة بما ترتب على المأذون فيه قالوا ما ترتب على المأذون غير مضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون هذا في باب المتلفات بمعنى أنك إذا فعلت ما هو مأذون لك فعله وقدر الله جل وعلا أن ينشأ عن هذا الفعل أشياء توجب الضمانة لو استقلت نعم توجب الضمان مثال هذا لو أن إنسانا سرق، لو أن إنسانا سرق، وجاء عند الحاكم الشرعي وأمر بقطعه، بقطع يده، واضح؟ وجاءوا ونفذوا القطع، القطع يكون من أين؟ من هذا المفصل واضح فقدر الله جل وعلا أن يسري في هداء بسبب هذا القطع إلى هذا المكان فأمر الطبيب بأن يقطع من هنا فهل له ضمان؟ هل له أي طالب ولي الأمر بهذا الذي تلف من بدنه ليس له هذا ويكون هدر وهذا الذي أراده الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أما إن كان القطع جناية كيف جناية القطع الأول ماذا حد من حدود الله لأنه سرق لكن الآخر جناية كيف جناية رجل فقأ عين أخيه جاء عند القاضي الشرعي وقالوا العين بالعين أراد أن تفقى عينه كذلك فلما جاءوا وفقوا العين هذه صرع داء إلى العين الأخرى فهل يضمن هنا وهل له الحق بالمطالبة أم لا؟ ها الأول في الحدود وكذلك في القصاص وهذا في الزناية يحق له الضمان يحق له الضمان بخلاف الأول باب الجنايات يختلف عن باب الحدود والقصاص يختلف عن باب الحدود والقصاص الشاهد قوله وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون لما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض زوجاته صحفة إناء فيها طعام وكان في يوم من، ها؟ في يوم من، في يوم عائشة رضي الله عنها. ماذا حصل منها؟ غارت، فكسرت الإناء، فكسرت الصفحة، وسقط ما فيه من طعام. هل فعلها مأذون له فيه؟ انظر هنا البيت وكل ما وكل ما نشأ عن المأذوني فذاك أمر ليس بالمضمون وخلاف هذا إن كان هذا الأمر غير غير مأذون فيه ففيه ففيه الضمان هل لعائشة أن تفعل هذا ليس لها أن تفعل هذا ويجزى هذا النبي صلى الله عليه وسلم استبدل هذا الإناء المكسور بإناء آخر من عندي عائشة ووضع ووضع طعاما فيه قال إناء بإناء وطعام بطعام إناء بإناء وطعام بطعام لأن هذا الفعل منها رضي الله عنه كان غير مأذون فيه ثم قال رحمه الله وكل حكم دائر ما علته وهي التي قد أوجبت لشرعته هذه قاعدة عظيمة يعبر عنها أهل العلم دائما بقولهم الحكم يدور ما علته وجودا وعدما الحكم يدور ما علته وجودا وعدما فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم ومتى منتفت العلة انتفى الحكم والعلة هي الوصف الذي من أجله شرع الحكم العلة هي الوصف الذي من أجله شرع الحكم وهذا الوصف إما أن ينص عليه أو يقوم على تعينه الإجماء وهذا معذرة وهذه العلة إما أن يقوم الدليل بالدلالة عليها، أو يكون ثمة إجماع، أو تكون علة مستنبطة، أو تكون علة مستنبطة عند أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذاك يحزنه ما العلة من منع التناجي بين اثنين دون الثالث ماذا ها وقوع الحزن وهذه علة منصوص عليها هذه علة منصوص عليها قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان لما ما العلة؟ هل نص عليها في الحديث؟ لم ينص عليها استنبطها بعض أهل العلم اجتهد بعض أهل العلم وقالوا العلة من النهي التشويش وإشغال الذهن التشويش واشغاله الذهني هنا يقول وكل عله وكل حكم دائر ما علته كذلك العلة تقسم باعتبار آخر يقسمها العلماء باعتبار التعبد وعدمه إلى قسمين علل تعبدية وعلل غير تعبدية معقولة المعنى مثال التعبودية، الصلاة اربع الشارع لما شرع صلاة الظهر اربع ركعات، ولما شرع صلاة العصر اربع ركعات، ولما شرع صلاة المغرب ثلاث ركعات، ولما شرع صلاة العشاء الأربع ركعات. ولما شرع صلاة الفجر ركعتان لما نقول ماذا العلة هنا تعبدية في باب المسح على الخفين لماذا نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفل مع أن الذي يتعرض للأذى الأسفل أليس كذلك نقول هنا ماذا العلة تعبدية الله أعلم تعبدنا الله جل وعلا بهذا فيجب علينا أن نلزم شرع الله تبارك وتعالى وهذا يبين لنا أن هذا الدين ليس مبنيا على الهوى أو الرأي كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان أسه الخف أولى بالمسح من أعلى إذن العل هنا تعبدية لكن هناك علال غير تعبدية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من الليل. لماذا؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده هذه علا واضحة معلومة بيّنة لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذاك يحزنه وغير هذا إذن كل حكم دائر ما علته وهي التي قد أوجبت لشرعته إذا سافر المسافر شرع له الترخص برخص السفر أليس كذلك يشرع له القصر ويشرع له الفطر إذا وصل المسافر بلده هل يشرع له القصر والفطر لا يشرع لأن الحكم يدوره مع علته ذاك التخفيف كان علته السفر فلما وصل واستقر في بلده انتفى عنه هذا الحكم لعدم وجود العلة لعدم وجود العلة نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما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 الشروط لها اعتبار في الشر وقد تكلم عليها أهل العلم بكلام طويل وذهب المحققون إلى تقسيم الشروط إلى قسمين إلى شروط صحيحة وشروط باطلة خلافاً لمن وقف على الشرط الوارد فقط في الكتاب والسنة واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وهذا مذهب من؟ مذهب ابن حزم والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الشروط قسمان شروط صحيحة وشروط باطلة الشروط الصحيحة هي كل شرط كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين ولا محذور فيه شرعا ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم تأمل المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وبهذا نفهم الحديث الآخر. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط أي الذي يكون فيه تحريم الحلال أو تحليل الحرام لأنه لم يأتي الشرع أبدا بهذا وما جاء كتاب الله تبارك وتعالى بهذا إذن معنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله أن يحلل حراما أو يحرم حلالا فلا عبرة به أما ما لم يكن كذلك لا محذور فيه وفيه مصراحة للمتعاقدين فهذا شرط صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر في إحدى غزواته لما قفل وهو راجع إلى المدينة اشترى منه ماذا؟ ها ها ما اسمك؟ أحسن. واشترط ماذا؟ اشترط ركوبه إلى المدينة. فوافق عليه الصلاة والسلام على هذا فكل شرط كان فيه مصلحة ولا محذور شرعي فهو شرط صحيح وما عدا هذا فهو شرط باطل فكل شرط تضمن تحليل حرام أو تحليل تحليل حرام أو تحريم حلال فهو باطل كما جاء في قصة بريرة وهو الذي جاء من أجله الحديث الولاء لمن أعتق هم أرادوا بيعها مع احتفاظهم بماذا؟ بالولاء فجاءت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اشتريها فاشترتها ثم اعتقتها بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن اعتق كل شرط في كتاب كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة وإن كان مئة شرط والشرط إما أن يكون لفظي وإما أن يكون عرفي وإما أن يكون شرعي أما الشرع فلا إشكال فيه وأما العرفي فالقاعدة عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا حصل تبايع وكان هناك وسيط بينهما فيعطى هذا الوسيط ما حصل العرف فيه ولا يشترط أن يتفق على على جعل معلوم وإنما يكون على ما حصل عليه التعارف عندهم جئت برجل يعمل لك عملا في البيت استأجرت يعني من يقوم لك بأداء خدمة لك في البيت ككهرباء مثلا أو سباك أو نحو هذا ونسيت أن تتشارط معه، فلما انتهى من عمله أراد منك أن تدفع له قيمته، جهده وعمله، لكنك لم يحصل بينك وبينه الاتفاق على مبلغ. ولم يحصل بينكم التشارط على ثمن فهنا ماذا يحصل ينظر إلى العرف ينظر إلى العرف إلى عرف الناس يصنعون هذا أو يقدمون هذا العمل بأي ثمن وأنت ملزم به حين ذاك فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا قال إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلة فعلما هذا الذي أشرنا إليه ألا وهي الشروط الباطلة التي فيها تحريم الحلال أو تحليل الحرام ثم قال رحمه الله وتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم القرعة جاءت بها الشريعة وتكون متى عند التشاح وعند التزاح ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ماذا إذا أراد أن يسافر ويريد أن يأخذ إحدى زوجاته ماذا كان يفعل كان يقرع بينهن أكذ زوج أم زوجتان واحدة الذي عنده زوجات وأراد أن يسافر الجميع يريدنا ماذا السفر معه وليس كذلك فعند التزاحم يقرع بينهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم كذلك عند الإبهام عند التزاحم وعند الإبهام ثم قال وإن تساوى العملان اجتمع وصحَّ فعل واحد فاستمع وإن تساوى العملان اجتمع وصحَّ فعل واحد فاستمع في يوم الجمعة عندما من يقول بوجوب غسل يوم الجمعة وكان كذلك هذا المكلف قد غشى أهله فهل يغتسل غسلان غسل للجنابة وغسل ليوم الجمعة يقول هنا الناظم وإن تساوى العملان العمل واحد هو غسل وهو غسل واجب ليس مستحب قلنا هذا عند من يقول بوجوب غسل الجمعة أما من يقول بسنية غسل الجمعة فلا يكون هذا محله وله صورة أخرى وله نية أخرى لا بد منها أن ينوي رفع الحدث لا أن ينوي غسل الجمعة فإنه لا يسقط لكن هنا غسل جمعة ويرى أن غسله واجب وعليه جنابه جاء لصلاة الفجر ولم يصلي راتبة الفجر في البيت فجاء إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة هل يصلي تحية المسجد ثم يأتي براتبة الفجر هذا الذي يرده الناظم قال وإذا تساو العملان الآن العمل واحد سواء في الغسل أو في في الصلاة اجتمعا إذن الغسل يكون غسلا واحدا وهنا هنا الصلاة تكون صلاة واحدة يدخل فيها تحية المذب تصلي راتبة الفجر ويدخل فيها تحية المزد وغسل الجنابة ويدخل فيها غسل الجمعة قال وصح فعل واحد فاستمعا قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل هذه قاعدة مشهورة عند أهل الفقه يقولون المشغول لا لا يشغل المشغول لا يشغل قال مثاله المرهون والمسبل المرهون جئت, جئت عندي أو جئت إليك قلت لك أقرضني مئة مليون ربية قلت أقرضك هذا المبلغ بشرط أن ترهن لي بيتك أو سيارتك نعم أو نحو هذا هنا هل يجوز لي مثلا صار موعد الوفاء بعد سنة وفي أثناء السنة حصل لي أمر عارض أردت مالا ولم يحن بعد الوفاء هل يجوز لي أن أبيع هذه السيارة أو أن أبيع هذا البيت لا يجوز كذاك قال والمسبل يشير إلى ماذا إلى الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الوقف الذي جاء الشرع بالترغيب فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كذلك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن من شغاله بالوقف مثال آخر لو جبت عاملا عندك أرض وجئت بهذا العامل حتى يزرع لك هذه الأرض وقلت له كل يوم تأتيني من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة عصرا وأجرتك كذا في الساعة الثانية عشر أو الساعة الواحدة جاء رجل آخر وأراد من هذا الأجير أن يترك هذا العمل الذي يقوم به الذي قد اتفقت أنت معه عليه ويأخذه حتى يعمل له في مكان آخر هل له هذا هل له هذا ليس له هذا لأن المشغول لا يشغل ذات قد استأجر أو قد اتفق معك على هذا الوقت من الثامن إلى الخامسة وأعطاك عليه أجرة حتى تعمل له ذاك العمل، فأنت هنا مشغول بهذا الذي تعلقت به ذمتك لهذا الرجل فلا تشغلها بشيء آخر فلا تشغلها بشيء آخر قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالب نعم هذا البيت قبل الأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لكن ليس هذا على عمومه وإطلاقه ليس هذا على عمومه وإطلاقه. الصورة هنا لو أن رجلا أعطى امرأة نفقه لا تقرب له لكن زوجها مسافر. وعلي محاجتها فجاء وعطاها ما يلزمها من المال ثم رجع زوجها من سفره فهل له أن يطالب بهذا المال أم لا هنا يعود الأمر إلى ما نواه عند أدائه لهذا الأمر فإن كان قد أعطاها وهو يريد فعلا أن يطالب زوجها لما يأتي فله له هذا وله المطالبة لكن إن كانت صدقة أو هدية فهل له الرجوع؟ وهل له المطالبة ها ليس له الرجوع وليس له المطالبة في الصورة الأولى نقول نعم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أما في الصورة الثانية فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال العائد في هبته وفي لفظ العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه والعياذ بالله واضح إذن من أدى عن أخيه واجبا له الرجوع إنه يطالب على ما قد ذكرناه آنفا إن كان ينوي أن يطالبهم به عند رجوع زوجها مثلا أما إن دفعوا على جهة الصدقة أو جهة الهبة فلا يحق له أن يرجع في هذا لا يحق له أن يرجع في هذا قال رحمه الله تبارك وتعالى والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني هذا هو البيت الأخير من أبيات هذه المنظومة أعني مما هو متعلق بالقواعد والوازع الطبيعي عن العصيان الطبيعي نسبة إلى الطبع وهو الخلق وهو الخلق وهو الخلق فالوازع الطبيعي عن عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الله جل وعلا حرم على عباده المحرمات الله تبارك وتعالى حرم علينا المحرمات ونصب لنا أدلة إما شرعية وإما عقلية وكذلك تدل عليها الطباع السليمة والاجزية هذا كان العرب قبل الإسلام يعنفون من ماذا من الكذب وقصة أبي سفيان مع من مع هرق المشهورة خشي ماذا خشي, خشي أن يحسب عليه الكذب ممن ممن هم على نفس ملته مع أنهم معه في معاداتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لكن خشي إن جاوب بجواب يكذب فيه أن تلحقه معرَّتُ ذلك من أصحابه. هند رضي الله عنها لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في فتح مكة، وكان من جملة ذلك النهي عن ماذا؟ عن الزنا. استنكرت هند، قالت أو تزن الحرَّة يا رسول الله؟ هذا وازع ماذا؟ شرعي كان منها أم ماذا؟ أم طبعي؟ وازع طبيعي أه تزني الحرة يا رسول الله؟ هنا يقول الشيخ والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران سواء بسواء سواء بسواء فالمحرمات الشارع من عظيم حكمته جعل ما يردع المؤمن عن فعل تلك المحرمات إما رواد شرعية وإما أمور طبيعية. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي وبهذا ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة المباركة وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين وأن يجعلنا من الهدات المهتدين غير ضالين ولا مضلين وأعتذر إليكم إن حصل شيء من الخلل سواء في هذا اللقاء أو اللقاء الذي قبله أو حصل شيء من القصور فإن هذا أمر ملازم لبني البشر ولا أبرئ نفسي منه والله ورسوله منه بريئان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فين المسؤول على على النت اللي هنا؟ هناك